صَُّ قَض جَلَ وَأَجَل مُسَمم ع دَهُسَُّ أَن تُم وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتُونَ مِنَ الْيَتِيمِ مِنَ الْيَأْتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ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 فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرننا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكًا لَّقَضَى لَأَمْرُثُم مَّا لَا يُنظَرون ولو جعلناه مَلَكًا لَّجَعَلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قAND LIK FAHAQAD ALLADHEENA SAKHARU MINHUM MA KANU BI YASTAHZE'UN QUL SIRU FIL ARDI THUM MANZURU KAYFA KANA AAQIBATUL MUKATHTHIBIN QUL LIMAN MA FIS SAMAWATI WAL تَبَعَ نَفسير الرَّرحمَ لا يَجمَعَ نَّكُُ إ يَمِ القامَةِ ل ربَ فيِي الذيذينَ خصِرون أَنْ فُسَهُم فَهُم لا يومِون وَلَهُ مَا سَكَنَ فيِي الليلِ وَنَّه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 قُلْ إِنْ شَيْءٌ نَكْبُرُ شَهَادَهُ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ايننكم لتشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما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 وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّتَنَا يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوا قولُ ال الذيذينَ كَفَرُون إِهَا إِلَّا أَسَطير لََلين وَهُم يَهَونَ عَنْهُ وَيَن أَونَ عَنْه وَإِهلِكُونَ إِلَّا أَنْ فُسَهُم وَمَا يَشعرُون وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا رُدُّوا وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثٍ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءوا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 إلا لعب وله ولتار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون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 صُرُنا وَلَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ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 فَل تَكًُاَّ مِنَ الْ الجَيلِ إَِّ مَا يَسْتَجبَّذينَ يَسممعُون وَالْمَوْتَ يَبَعَثُ اللَّهُ سَُّ إلَ يُرجَعون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 ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم إنتاكم عذاب الله أوتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ومن يشأ يجعله بَلِ يَا مُدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَوْ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ رَسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم لعله يتضرعون فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم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 اَخَذْنَاهُمْ بَوْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُل رَأَيْتُمْ اَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَن لَّاهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ لَا يَأْتِ ثُمَّهُمْ يَصْدَفُونَ قل رأيتكم إنتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين مَن آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 قُلُ إِنِّي مَلَكٌ إِنِ اتَّبَعُوا إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْعُمْى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُونَ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا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 فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَكُونُوا لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَّ اللَّهُ عليهم ايننا اليس الله باعلم بالشاكرين اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم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 يقص الحق وهو خير الفاصلين قل أون عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين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 فِي ظُلُماتَاتِ لَررض وَلَا رطُبِ وَلَا يَابِسَِِّ فيِي كِتابَ إِلاا فيِي كِتَابِ مُبِ وَووََّذ يَتَوفَّكُم بَِّ وَيَعلَم م جَرَحتُم بَِّه صُ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 تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۖ قُلِ اللَّهُ يُنْجِيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ۚ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ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 انظُر كيف نُصَرِّفُ لآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَعِينُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 او ان ما ينسى انك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حساب من شيء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 أَلاَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ لَّذِينَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استردنا تهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى لنسلم لرب العالمين وَأَنَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فيكون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 إِ يَأَرَكَ وَقَوْمَكَ فيِي ظَلَالِ مُبِ وَكَذَلِكَ نُرين إَرَعِمَ مَلَكُ تَ السَّمواتِ وَلَرضُ وَلكُونَ مِن المُوطنين فَلَم م جَ عَلَيهِ الَّلُ قال هذا ربي فلما افل قال لا احب لافين فلما را القمر بازغا قال هذا ربي فلما افن قال لا ان لم يهدني ربي لئن لم يهتني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما رأى قالت قال يا قوم انني بريء انني بريء مما تشركون انني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا خَافَ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ إِنَّ وَكَيفَ تَخَافُونَ أَن أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِلَمْزٍ إِن ق تُم تَعللَمُون الذيينَ آمَنوا وَلَم يَْلبسُون إ مَ نَم بِهُ أناائكَ لَهُ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 ويسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتي داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين و زكريا او يحيى وعيسى والياس كلهم من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلن فضلنا على العالمين ومن اخوانهم واجت بيناهم وهتيناهم الى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَلَو أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أَلَا إِلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ ٱقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذكرى وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِي إِذْ قَالُوا مَنْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا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 وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنِ الظَّلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وقال أنوحي إليه أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُمِتُّ وننزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم يَوَّةُ جِزَونَ عَذابلَهِ بِماكُ تُم تَقولون بِماكُ تُم تَقولونَ على الله غَير الحَف وَكُمْ ثمُمن يتي تَتَكبرِون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعنتم الذين زعمتموا أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنواء يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَإِنَّهُ كُون فَيَكُون فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَاعِلُ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ فمستقر ومستودع قد فصل للايات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء, ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا وَمِنَ النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب الزيتون والرمان مشتبها والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمر اذا اثمر ويدنه ان في ذلك لآيات لقوم يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَوْا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ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 وهو على كل شيء وكيل لا تدركه لبصار وهو يدرك لبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصار من ربكم فمن بصرف لنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفير وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون ما أنوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ وَلَا تَصُبَّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَصُبَّ اللَّهُ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا انانا كل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعون فينبئهم فينبئهم بما كانوا يعملون واقسم بالله جهدا ايمانهم لان جاءتهم ملايات ليؤمنن بها قل إن ملايات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَوِ انَّا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ كَتَوَكَّلَهُمُ الْمَوْتُ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ مَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي, يوحي بعضون إلى بعض زخرف القول غرورا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 وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أن هُوَ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا لا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ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 وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ, إن كنتم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمُ أَلَّا تَاكُلُوا مِمْ ذو الكرسم الله عليه وقد فرض عليكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرن ليضلون باهواءهم بِهِ يَرِعِ الْإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ إِثْمًا سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهموئ كُلُّ مُشْرِكٍ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ كَبِيرًا مُجْرِمًا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَنكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ قَالُوا لَنُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ يرسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالاته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وَم يريد الَّهُأَهذهُ يَشح صدَرَهُ للسلام وَمَيْ يريدي يضهُ يَجعَ الصدَرهُ ضيقًا حَرجَ ضَيق حَرجًا, حرجا كَ أنَّماَا يَ الصَّعدُ في السَّمام كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا آيات لقوم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 يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون, يقصون عليكم آياتي وينذرونكم بقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على فسين وغرتهم الحياه الدنيا وشاهد على انفسهم وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إ يشأ يشَأُْذبَكُْ وَيَسْتَخْلِف مِن بعدِْكُمْ وَيَستَخْلِف مِنْ بعدِْكُمْ مَا يَشَاء أُكَمَا أَنْ شَأكُ كماَمَا مِنْ ذُررَةِ قَوْمِن خَرين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 وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهْوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ لِيُرَدُّوهُمْ لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِم دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ الْأَنْعَامُ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يطعمها لَا يُطْعِمُهَا إِلَّا من نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنَاعِمٌ حُرِمَ الظُّهُورُهَا وَأَنَاعِمٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِهَا هَٰذِهِ إِلَّا النَّعْمَىٰ خَالِصَةً لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَمْسَسَّهُمْ مَيْتَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف نكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه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 قَالَ الذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمَلٌ فَيَدْ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ فَيَدْ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ مِنْكُمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الذِّبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِلٌ فَيَن أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ فَيَن امْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا يُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ وَفِسْقٌ إِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنُ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ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 إلا ما حمل الظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون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 ثَُّا أَ تَن مُوسَلكِتابََةَ مَا مَنْ علىَّ الذي أَحسَنَ وَتَفصلَ لِكُِ شيءَيْ وَهُدَ وَرَحْمَتََّ عَهُم بِِقَ إِ رَّ وَهَٰذَا كِتَابٌ نَّزَّلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا نَحْنُ ونرزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو النار عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْتَدِي مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ ظَلَمَ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائك أو ياتي ربك أو ياتي بعض آيات ربك يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسني مالها لم تكن آمنت لم تك مَنَتْمِ من قَابن أَ كَسَبَت فيِي إ مَانِهَا خير قُل تَظِر إِ مُ تَظِر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 قلن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قُلْ لَا غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخرى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ